كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل فنعم القادرون ويله ذل للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءا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 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويله يومئذ للمكلبين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 ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويله يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم مركع لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون